على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفتك ولا لحظة ولا شوي حسبت انت وانا نبقى حبايب نبقى أحلى اثنين حسبتك تبقى لي طول العمر مخلص وفي لي